تنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال ربنا سبحانه الله الذي يسير الرياح ويسير سحابه ويقصده في السماء كيف يشاء ويجعله في سفا أترى النفق يخرج من خلاله فإذا أصاب منه من يشاء من عباده إلا يستبشرون إن كانوا مقابل أن ينزل عليهم من قدرين علي ومفلسين انظر إلى الثالث ورحمة الله كيف يؤمن الأرض بعد موتها إن ذلك لمؤمن موته وهو على كل شهد قدير المسألة في الأولى وفي الآخر لتفديل الله تعالف التيسير وبصري قال الجديد قالوا قسمه كما وافئ ان في الجن واستدلوا بقسمه لا تكنون قضير اما مقاتات الكريم في كتاب المسنون لا يرسو الا مطهرون دميره مرات عالمين اذا جاءتك حديث انتم كذبا ولا يراكم كان مما تكلمون بعض الناس يعتقدون أن الكواكد تأثير وأمن لمواقعها تأثير على الناس سواء على بيان أو على المطر أو على الأرزاق أو حتى في غلول الإصعاب وفي رفسهم عند أباس رضي الله تعالى وما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنه الكافر قالوا هذه رحمة وضعها الله وضع وضع وقال رأضهم لقد صدق نوره كذا وكذا فنزلت هذه الله فلقصون وضعه الهجوم إلىه قال الشفعين في معنى حوله صلى الله عليه وسلم إن من قال بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله لأنه يعلم أنه لا يوطي ولا يوطي إلا الله وأما من قال مطرنا بنوك كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعمل من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوعه كذا فذلك أكف كما قال المبي صلى الله عليه وسلم إن نوع وقت في نوع كذا إن نوع مجيب تجفاته أي إن نوع هذا مخلوق إن نوع مخلوق لا يليه من أمر نفسه شيء ولا دبيلين ولا يمتل ولا أسمع شيء كما قال مطرنا على نوع كذا يعني طبعاً إحنا الكلمة دي تحتمل معنية المعنى اللي هو كفر إن يسند الأمر كله لهذا النوع للمخلوق لولا النوة دي مكان المطر اول ما النومه دي تيجي في المكان الفلاني يبقى هي اللي تجيب المطر ان هذا لا تخلف لكن احيانا مثلا يعني عارفين انه غالبيه المطر بينزل امتى في الشتاء في الشتاء ينزل المطر هل هذا التحديد في شك لا احنا نقصد ان ده النبي ينزل فيه زي نحن من كل الليل موطن الظلمة يبقى عنه إيه؟ إذا ذكرنا الأسباب فهذا لا شيء فيه وهذا هو الذي يقوله الموظفون في هيئة الأخصى في هيئة ويقولون إنه يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا لأنه فيه كما يبقى ديها شيء بأسبابها فنجوء سببه ليس فيه لا ولا كفر زي مثلاً مواحد يقول بحسنينية الدنيا شكت. الدنيا شكت والشتاء إنما هو من فايد غيفه سبحانه من فايد رحمته فهمنا يعني مساله انما يقصد ان المجال بقى كل الوقت حينما السحاب وتسود السماء وكان ديت ايه اسباب بيعرف فهايئ مكعن وسبا وينما سجدن شون في قيام السماء فدخلوا غاما يحتمون يعني من ايه من المطر هو لسه منزل لكن في بشه بوادر واشياء بتعرفنا ان هذا الهواده يبقى المقصود بالنوى هنا نسبه الفضل للنوى الوقت المعين اما يكون في أسباب فهذا لا يعني في الشخص نفسه أن يكون إن في أسبابه لإحتمال نزول المرضى لمطر أليه لكن الملح عنه في الحديث أن تنسب الفضل للنوح ثم بنوح كذا فإن الله سبحانه وتعالى أكون ما للناس من رحمته فالامر سيره او ما ينسك فالامر سيره من بعد صوت ان هو كذا كذا تعبر اعتقد ان هذه الاشياء تؤثر بذاتها يبقى رسم الفوضى لغير صاحبه افعالنا كفر اما اذا يعني كان اختاره اخف يبقى كان له الكف لو لا احمد البخاري عن زيد الدخالي الجوهري انه قال صلى لنا رسول الله صلى الصلاه الصبح للبدينيه على اف السماين كانت من الليلة فلما الصرف أقبل على الناس فقال ها اعتدرون ماذا قال ربكم الليلة قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر فأما من قال مطرنا بفقد الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكراكب وأما من قال مطرنا بنول كذا وكذا فذلك كافر في ومبّر في الكواكب يبقى الناس هي الوزول المطر على فيقين فريق ينسب الفضل لنا وهذا هو الذي آمن وعلم أن كل ما في الكون من فيق زوده سبحانه وفريق ينسب الفضل لأننا لا مسألة إنما هي أشياء طبيعية لما النور فلانية جاءت عن النور فلانية يبقى لي علشان ما كان يبقى هنا ايه؟ بيجتهد أن لا ينسك الحطرة لله وأخرج من أبو رحمة نوصة صلى قال أربع من الجاهلية لن يدعى هالناس أن يحب والتعاون أو في النفسات وامتنع بنا كذا وكذا والعدوى جائره فعير في 100 في مال بعيد فما قاعده اتورت يبقى هنا اربع اشياء احنا بنناقش فيهم دلوقتي على على النوى لا ينبغي ان ينسى الفاق الا لله رب العالمين واخر ده اللي انا ام سعيد الفضري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبث الله القطر عن أمتي عشر سنين ثم أنزلهم لأصبحت طائفة من أمتي بها كافرين يقولون هو بنوع مجدح قال المجدح كوكب قالوا له الدبران يعني أنسهول الفضل لغيره هذا الكوكب الثاني هو كلام على العدو في حديث العدوى إنما عليه الصلاة قال لا عدوى في العدوى قال لا عدوى وقال الله صلى الله عليه وسلم فر من المهزوم فرارك من الأسد ونهى أن يُغرب مُمْرِبٌ على مُسَح وقال إذا كانت تقوم في بلد فلا تقفل منها وإذا كان فيها فلا تدخلها يعني لو أنت خلق بلد تدخلهاك ولو أنت في البلد فابطارون لا تقفل منها كانوا يعتقدون أن العجوة سرعان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته يعني أنه لو شخص مريض أره شيء من هذا هيديه وهي يصيبه وهكذا طيب إنه في الوقت قدام حكتين إنه صلى الله عليه وسلم يقول وفي نفس الوقت يكون في الرجل من الأسر ولا يريد مريضة على مصفح وإذا كنت في بلد شهر تعرضاً تخلص منها وإذا كان فيها بأنك مريضة فتتخلها إزاي هل سجل هذا معدن هل هذه الأحاديث توهم بالتعرض الله سبحانه وتعالى كل من يصيبنا لا تترى الله لما هو أولانا والموائف لا تترى وتترى لا تترى أيضا نقول لهم ذكره ما أصار من مصيبة إلا بإذن الله ومن بالله يهدى صلى وقال الذين قالوا لإحوان وقالوا لو أطاعونا ما كتب قل فاذروا عن نفوسكم الموتى إن كنتم صادقين. يبقى هنا جزء ينبغي ينبغي كذبه أنه لن يوصي للعبد إلا ما الله تعالى له وإنه لو اجتمع على له على أي فاروق لم ينفغوك إلا بشيء فالكتب ما هو ولو اجتمع على أي لم يضغوك إلا بشيء فالكتب الله له. رفعت الأقلام وكفت سنة لنسأل أنتهي إذا ايطلت بهذا فهمت معنى قوله من صلى لا عدوى ولا صفر ولا هام إنما صمحنا أن لا عدوى ولا صفر ولا هام الرجل العربي قال يا رسول الله فما بالإبل تكون في المملكة النار ذباه فيأتي البعيد الأجرى فيدخل بينه فيجربها الغنق الإيمان فيها بعين هي في الملمية مية وتنموا عشر عشر بعين فيهم عدار إيه؟ فالنمس قال له فمن أعد الأول يبقى كأنه لابد أن تغلق أن هذه المسألة بقدر الله وإن شاء الله تعالى أن يبرأنا بنا ولو شاء لبعه لا فعل لو شاء المصيبه لا فعل لذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا فيقع بقدر الله لا بالعدوى والمخلطة وإن اللي يعتقد من العدوى هي اللي فعلت فمن أعدى الأول الأولان كيف أصيبه وكيف أثر فيه المرض بقدر الله يبقى الثاني والعاشر كله بقدر حتى تنزل المسائل ما منزلها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس قال لا عدو ولا ضيارة ويعجبني الفعل الصالح الكلمة الحسن يبقى هنا بالقول أن لا عدوة يعني أن أمور كله قد تتصرف على أنه أنا ببعد بعيد وببعد على شم أصار اعلم أن ما أصابك لم يكن من وما أخطأك لم يكن من لكن في الوقت نفسه أنت بتحطأت للتقذم يعني أشياء حياناً بأن المرض لا مرعي فالدرد أن تتأفف منه يبقى فرم المجزون في راعك من الأسد يعني ما, ما تخليش نفسك تدخل في تجربة أنت مش قدها لأنه ممكن تنسب بعد كده الضرم للمخارطة لا للقضاء يبقى تحفظ هذه المسألة بمعنى أنا ما باكلش ما بشربش مكان المريض مش لانني هقول لك لان النفس احيانا لتتقذر انما على صراحه قول ان اهل الجاهليه ابن آه عباس بيقول ان اهل كانوا يقولون اشياء ويكترون اشياء تقذره حاجات اللي ينفى ولا ينفى ولا يرى فيها ويعفى يترك ورسالة النموة لما قرأوا له الضب قال أعافى لو أحرمه إنما أعاف نفسه مجروش وفي الحالة دي لا يجبر صاحب النفس التي لا تأخذ من الطعام على أكله انما صح ان يعرف ما يشكه وان يترك ما يعلم غير انه لا ينبغي ان يقطع عامدا كما عمل موسى صلى الله تعالى محصن يبقى هنا فن من المجذور لا يرد صحه المريض على نصح المسائل دي علشان حتى لا قطع بعد ذلك في وبعد أنتم قوية ما كنتش مكلمة إيه طالماً أن الإنسان يخشى على نفسه لأن ما في تجربة هو في غلل أنه طيب يعني نسيب المريض ضينون لأن لما تخلطه تعرف أن كل شيء بإيه بقضل فلا تتأفف منه ولا إن تظهر هذا أمامه لأن في ذلك حزن وألم لم يبقى هنا تعتقد الامر كله جاء لله يبقى في الحالة يستقب عندك معنى لا عدوى يعني مؤثرة بذاتها إنما يقع هذا كله بإيه؟ لقدر الله تعالى يبقى بالقول علشان نجمع بين نفي العدو والنهاية الانتراض الممرض على المساء والفراغ والمجزوم ناية على الجنوب على البرد الطعوط når det er فلا <تكراره> لا سيما وهو جسيم السمات المناسه تي وشهر رائحته واقتراب فيحصل عند ذلك تأفف يتأثر البرير وربما يضيق ذرعا فلا ما قدره قد الموت عليه أهل الجائلية كانوا يعتقدون ان المرض يؤثر بذاته فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤثر هذا بذاته إنما يؤثر بأسباب فينبلي أن في الأسباب لا على أنه توصل ولكن على أنه اهتيار وحتى لا يصاب الإنسان بشيء بالتخذر أو ما شابه ايضا بالنسبة للبعون نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا كانوا الطعون في بلد فلا تدخلوها وان كانوا فيها مردوا فيها فلا تخرجوا منها ذلك مسهدنا عمر اراد ان ادخل بلده فاصدر ان فيها الطعون الرحمن بن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بي أي الطعام فلا تقدموا عليه وإذا أطعب لأكم بها فلا تقدموا الشرارة منه أرضيت ابن الجرح لما سيدنا عمر سنة هذا الحديث وقف مرضى لذلك لا ينبغي لأحد إلا أنه عفل الحدود وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي يدخل إذا كان الطعوم فيها ولا يخرج إذا كان هو فيه لأنه هيعتقد أنه خروجه سبب نجاج أو لو لا دخولها يعتقد لو لا دخوله لماذا عند ذلك هتتغير على ولن تستطيع أن ضبطها هتدفل هنا الشيطان إذا كان نحصلين بأمورنا باحتياط إذا كان في بلد نتقناش وإذا كان فيها وإذا فيها فاصبر واحتسب ولا تخلص منها فلعبان ينتفر من قدر الله لأن قدر الله تعالى كان عمراً مرضياً وفي الحديث أبطارون شهادة كل مسلم ثم نتكلم على الطيرة كان عام الجائر يتطيرون بمعنى أنهم يصرون إلى الخلاق ويأخذون الطير ويقففون من في الصمام فإذا جرى يميلا فعلوا وإذا جرى كسارا لم يفعلوا وإذا مضى وانطلقا في طريق أعادوا القرى إبقى دلوقتي التطير نوع من التفاعل أو التشارع بيرم الطير والله سبحانه وتعالى قال فإذا جاءتهم الحسنة وقالوا أنا أهان وأنت صوم سيئة يطيروا بنوسى لأنه لا الله ولكن أكثرهم لا يعلم في قول الله تعالى الطيور الموسى قال مجاهد يتشاءن به ابن جليل قال نقل عن أباس في قول الله تعالى لأنه لا يتعلم الله قال الأمر من قبل الله وقال تعالى قال الطيور المجرد من معك فقال تعالكم عندما عندما عندما قلما وفي قولي تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم لإلا تنتقوا لرج منكم ولا يمثلنكم منا أدام عقا لتعالكم معكم عندما كرتم فالعندما قلما نسرف في الحديث عن ابن مسعود محفوظاً أيضاً عطيه ركع يعني اتقاد التغير وليس تطور التل فقط انما افتشاء يعني في بعض الناس اا مثلا هو رايح سفر هو نسيا انه طالع على الطريق لاخويا ارجع هذا اول ايه مؤكد الدر عثمان رضي الله كان عندنا الثالثه تزوجناها عثمان جاي قول لك تعالى قرص على براس الايه لكن شوف ان انا وصلنا قال كان عندنا الثالثه لزوجناها بسم عثمان ولذلك سمي سمى علي حيوا نبع الصلاة قالوا ما طيرت وخيرها الفأل قالوا وما الفألوا قال الكلم الصالحة يسمعها أحبك طبعا من شرط الفعل ألا يعتمد عليه وقال يكون مقصودا هذا يظهر في لي يعني مثل الرؤية في الحديث إذا رأى عندكم رؤية فلا يقبل فيها إلا ما نحب طيب افرغ انت اخبرت بها واحد هي رؤية طيبة لو فصرها بالسوء تقع على السوء مع انها رؤية طيبة. يعني مثلا واحد رأيه انه بيرن مع صلاة وصلى وراه وقبل يده وقبل رأسه وكذا كده مثلا فحكاها واحد تاني اهم بالشكل كده اترتد وتسيب السنه وتعمل الكفر نحن هو بيستعين لانه مين اللي قال له يا جنهج احمد يفسره اياه ولذلك كان زمان اول ما انت كنت شفت خالي بيقول له هو خالي قبل ما يقول يقول له سيد خالي هو خالي بالصالح ده يعني الناس بتعواجه دي كلمة طيبة يعني هذا من الفقر الحسن على أساس لو انت عكت يبقى انت أول كلمة انتها في رؤية هاي خير هاي ما يضرب شيء يجي بعد الشيء هاي مرحب النوع الصلاة في صلح الحديبية لما جاء سهير بالبوهر وقال نمو قالوا سعيش وقال سيوسا حلو لكم ها؟ ايه؟ فعل حسن وكلموا الصلاة يحبوا الفعل الحسن من باب تشيروا ولا تنفروا يعني لما يقولك افرنا ان شاء الله فيها اطمئن انما تروح طقم علاج المريض في اللي بقول لك ايه معلش هو مش <تصفيق> ليس فعلا حسنا انما تعبيرا لا يليق لما عليك ان تقول يا باس طمنه ان شاء الله يبر الكفاره يفعل الدرجات وهكذا فكان نوزا صنف يحب الفائد حسنا لذلك قال أنهم سيساهم هنو لا كونه ولذلك قيل إنهم رضى الله تعالى أنه رأى رجلاً فقال ما اسمه؟ قال شيهاد قال ابن مطره ابن جمرة قال عيلا تسكن قال في الحبرة قال إذا فإن بيتك قد احترى وقال إن رب الله فإلا ابن بيت فحن. دل على أنه الفأل الحسن ومن هنا كان الفأل صالحين يحبوا الاسم الحسن ويقرر الاسم القبيح لذلك ينبغي أن يكون هناك الفأل الحسن زي ما قلت يعني الكلمة الصالحة يسمعها أحدنا بالخير والله أبشر إن شاء الله هيكون إيه خير. من البدع الزميمة والمحدثات الوخيمة الذي يأخذ الناس معه بالفعل من المصحف يعني يكون فتح المصحف وشوف يفتح على ايه على سورة ايه طب لو فتح على لعن الذين كهروا بني اسرائيل يبقى ملعون او ملعوني لاننا فوق فوق <تصفيق> او او او او وما يقتله من المتحمدة طبعا من اجل ده لبعض الناس اتخذوا المصحف وده اللي بيصنوهم او مش الكتاب ها لا يصنوه ايه ايوه اللي بيدفتحه اه ايه ايه اللي هو المصحف ويقوم يمشي الكلام لو كان مش عارف ايه يلف يمين او كان هنا ماتشمان او, أو, أو يفتح على الصفحه ان كان فيها خير في يبقى من البدايه الجميله يربى ان طبعا الذي فعل هذه البدعة وأول ما فتح الكتاب لعرى وجود واستفتأه وخاب كل جبان منه يقال إنه معرف المصحف غضبا من ذلك وقال أذياتا لا يميق مسودنا صعيفتنا ولا أن يخذر بأنزرتنا أشياء خبيحة في اللي يوال في مصحف وفتاق وليون ما يسيرون بيبت الهاتف السعر؟ هو دمان دلار في أسعر الجن وفيها دجل وفيها ما شكرا لنقذ العالمي سيدي جنه ولا يوقي المصحف مينيس لا شيء سأل لأنه يتحقق بليم بي الكلام رؤية في كفارتها ليم الكلام ده وما تنشف باله ام تقول اللهم لا خيرا الا خيرك ولا اطيرا الا طيرك ولا اله الا الله طير اللهم لا خيرا الا خيرك ولا اطيرا الا طيرك ولا اله الا الله ايوه لو هذا ف لا عصا خير اطير شرك ولا منك الا الله في صدره فيتوكل عليه ومش طاب يوجد شفي فسرعان ما تزول الايه على الله سيارة قاله خمرا وأما الآخره فأصدره فتأكله الطيب المرآة اصلا كنت بقى أنه فضي الأمر الذي فيه تستفتير أي أنفنا تأكد فتانيا وفي أولا مسألة هين R provin司et ablod hli eller børniskie. Forok alle dem bester på skidkключere Om det er blev en en en ansvarig Her sikkener av ste навер ده هو يا ابو الجندال و... و... وكما قال تعالى انه كان جل مننسي يعمون الرجال من, من الجن فزادوهم امرا فالجن اا الى ان لما دول استعانوا به تباها افتخر وعبداه ونبوه وذل له وللجن بساله التسخير هذه تسخير هؤلاء انما هي نوع من الرباط بين الانس والجن وان عباده بين الانس والجن تكون قل ربي أعوذ بك النافذات الشلاطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون فنحن نستعيذ بالله تعالى من الشلاطين الإنس والجن وإما ينظرنك أن الشيطان نزوا تستعيذ بالله إنه سميع عليم وفي الفصلة وإما ينظرنك أن الشيطان نزوا تستعيذ بالله إنه هو السميع معي وقال كل أعوذ رب الفلق من شكل ما خلق ومن شكل واسق إذا وقب ومن شكل نفاثات في العقب ومن شكل حاسد إذا هسل وقال كل أعوذ رب الناس ملك الناس لالي الناس من شكل رسواسك والناس الذي يوصوه في صدور الناس من الجنة وفي حبيث أنسع للذي وقصد الله عنه أنه سمع خولة مثل حكيم تقول سمعك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الآية ثامات من شب ما خلق لم يضره شيء حتى يرتخل من منزله ذلك أعوذ بكلمات الآية ثامات من شب ما خلق وفي مسلم عن أبي ريرا رضا رضا تعال عنه وقال جاء الرجل من أبي الله وقال يا رسول الله ما لقيت من أقرب لدقتني البالعة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم تضرك لم تضرك إبقى هيها لا يبقى أن ظلم الإنسان أن الجن هينفعه لأن الاستعانة بالجن لا تجوز ويأور من الشرك ومن الممكن أن تورثه الشرك والقف والضلال خاصة وأنه غير مأذون لنا أن نتعامل معه كما يتعامل غيرنا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعليون الناس السعر فنبغي أن نحذر من الاستعامة به ونعلم كما قال, قال التفسير أنهم نخافوننا أكثر مما نخافون من فتح على نفسه لا ضشر واتدعى أنه يسخر الجن أو أنه يساعده فهذا من إخوة الضلالة دعوني أنت واحد يوصب مسك بالمس ولا شيء وبعدين يقولنا أننا نعمل له صلح وبعدين يصطرع على أنه معاه ويبدأ الناس يروحون وده عليه واحد وده عليه اثنين عليه اثنين ياهوم وده عليه علي واحد أخرص وده عليه الضفر وده عليه الليل نقطع وإذا مش عارف إيه كل ده كفد وإفتراع وإذا زعل أنه له من أهم الشيء فهو إلى الضلال أقرب من الحقيقة لما أذن لنا أن نستأمن شو من نوع صلى الله قال له الأولية وإنت قلت أعوذ بالكلمات ده التامة من, من شب ما خلق لم رمته ما كانش العقرب لدعتها وبعدين انت بتقولها ايه اوعى تقول على انها تجربه تقول طب والله ما جرب يا عم الشيخ هات العروسه واقعد ما في حاجه إن اسمها تجرب جاي ان تعتقد تنجو تجرب تقول يبقى اعتقاد ادعوا الله وانتم موقنون في الإجابة ما عندك شك ولا عندك أزل ولا عندك ريب لا يقين لذلك ان بيقين جاءك اليقين وان بغير اليقين ضغرت نفسك ضغرت نفسك لو كان الحديث الايه الفرق بين التاو ده التاو يعني هو لو هنا تعليمي يعني نقول لكم انا قلت لك وانت خالف مش هنا بقى ايه تداوق يا ريتني لا لكن جاعله هنا المخالف ولو انغض الفعل ما يرضون به لكانا خيرا لهم وعشدنا تثبيت وإذا لأتيناهم من تثنى أجل ولا هذا النحو يفهم إيه؟ تدار الأرض ومخلقة النحو فليحد للذين عن أمن هم تصيبهم فتنة أو من, من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محنية وبذلك جزيناهم بباقيهم واحناس ان انا ايه وصل صادق يبقى هنا المساله ايه تضارب مش هي لو اني زعلت لان اصل لو اني زعلت القدر لا يتغير ولكن الهدف هنا ان الشكل المشيئه مشيئه تشريعيه ومشيئه قدريه طب المشيئه التشريعيه انت مكلف ان انت تعملها طب لو كيف أنت معروف في بك زي الحديث لو أنكم تتركنا الله هو الله رزقنا في سؤال بيقول الفرار من النظر من العني عرف بالحسن هل يعاني تشاؤه أجدالك الفرار غمّا عرف بالسحر والدجة أولا لو أنني هم أن كل شيء بقدر لا يستطيع بشر أن يصد إلي ضرر ما مكان لو اجتمعت الكمة ده كيف إنما أول ما شوف فلاني الحسودي بس من التنبع أغراف ما احنا شطوريين لبعض ما يمشي ليه على طول الأرباجين جاهز يعني أرض جوة لا, لا لكن لو قلت قل يا عوض الأرض بالفعل بالله أخائفا من أحد الذي قال لهم للناس إن الناس ستجمعوا لهم فخشوهم فزادهم إيمانهم وقالوا أسكن الله ونعمة فانقلبوا نعمة من الله وفاهم لم يمسسهم سوء واتبعوا لك كما قال الشيطان خافوا وقفوا لان في الحاله دي هيبقى بدل من من عند كله لله وأن الخير كله لله وأن الشر ليس إليه ولا منسوباً إليه كان الناس يقولون إذا أصاب مخير هذا دين طيب وإذا أصاب مزوع قالوا هذا دين خبيب فكانوا يتنينون هذا الدين إذا أصيبه بغير الخير فقال الله تعالى ما أصابك من حسنتك فمن الله وما أصابك من سيئتك فمن يفسك إذن المسألة قل كل من إنك فما يتغلق القوم لا يتأكون أشهر العديد لابد أن تنسب الفضل كله والخير كله لله رب العالمين فهو صاحب الفقر اما الشر بينما ينسب اليك انت لا على انك فاعله لكن على انه يلقبك ولذلك العقد الصالح قال واما السفينه فكانت للمساكين يامرون في البحر فاردت ان اعيبها نسب الامر ده لمين مع انه مين الغنم لكن الف ارادته على عبادي لانه ربنا ما ينفعش ان ربك اني عباد وان قد لا ينسى من الله لكن لما الورا في المدينة الف اراد ربك اي بلغه اشدومه ويستخرج كنزومه رحمه من الرب وَمَنْ فَعْلَتُوهُ مِنْ إيه؟ يبقى تنسم الأمر كله لله الفتاة لما كان نحووس عليه السلام وأن نحووس عليه السلام تلعى عداءنا لقد نخينا لنسمى لهذا نصفه قال إِنْ أَرَأَيْتَ إِنْ أَوَيْنَا الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُورِ وَمَا أَنْسَانِيُهُ يبقى نسب المسلمين؟ ما ينفعش أنسيروا للرحمن لأن المساء العلم للشيطان لا على أنه الفائل له ولكن على أنه يليق بالشيطان وما سهلوا من الشيطان الأخذكرة يبقى التأبق في الخطاع مع رب الإيمان إبراهيم عليه السلام وهو على ربه قال الذي خلقني فهو هاي؟ والذي يميتني واذا برد بر ما نسابش البر ده ربه ولذلك قل كل من عند الله فبل هؤلاء القوم لا يكادون يقرون الحديثه ما اصابهم من اسناتهم فمن والله صاد من ساجته في الايه يبقى تسندع نفسك ولذلك في الحديث إنه الخير كله إليه وما كان من خطئ ومسيار فمنه ومن الشيطان الله تعالى ورسوله بريكاني منهم هذا هو الهدف الذي يحتضي الله مع الله يريد رب العالمين أقولكم نهابا وأستخدم الله من لي ولكم وصلى الله وسلم ورحمة على وبركاته